Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Elf نزل عليك الكتاب بالحق مصدق لما بين يدي وأنزل التوراة Allah'a oh. وكفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز İnna Allah alayhi shayun fi al Altyazı منه آيات محكمات إن أم الكتاب وأخر nati u't وما يذكر إلا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم Oh. <laughs>